ومن الذين تصح منهم صلاة العيدين صلاة العيدين تصح من كل مسلم عاقل من الرجال والنساء والصبيان والمقيمين والمسافرين تصح جماعة أو انفرادا تصح في البيت أو في المسجد أو في المصلى والله أعلم